أحبائي أصعد الله مساءكم ونسمها وأكم بالفل والياسمين وكما تتزين البساتين بأجمل الأزهار والرياحين انتقينا لكم أجمل باقة من أروع وأبدع المواهب في برنامجنا مواهب الكي كواي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساء الخير على كل الكي اللي بيسمعونا على راديو النجم الكريم كامل معاكم إنجدياب وبرنامج مواهب الكي كواي كالعادة برنامجنا عن المواهب وكل حلقة بنعرض مواهب مختلفة سواء غناء شعر تأليد تصاميمات فيديوهات أو صور النجم الكريم كامل إن حلقتنا عن التصاميم. وكل الصور المتصممة من نجم كريم كامل هتنزل دلوقتي على الوول واكتر صورة هتاخد لايكس هي اللي هتكسب معنا جود لاك للكل هنروح دلوقتي نسمع أغنية كريم كامل و الناس الرائقة ونرجع نبدأ حلقتنا استنقونا Ama nałem medaila, ale a maliśmy Łycie się w tym samym w خلبيها اللي ما اعزبها ده العمر لي ولا ما اللي مخلبيها ده العمر اتصير ليه لي، ولا ما نعيش كم لي لي عيني راح وبلاش با كبالك يل ده الوقت اللي بتضحك على طول اما العالم انا لا ماليش طول تاني بعد الفاصل ودلوقتي الصور بدأ تنزل على طول واكثر صوره هتاخد لايك فهي حتكسب معينا قبل ما ابدا الحلقه النهارده حب اشكر صفاء ماجيك عايز على مقدمة البرنامج ومقدمة الشهر وعلى ختام البرنامج كمان ان شاء الله زي كل حلقه بنردش مع بعض في موضوع ودردشتنا النهارده عن الغيره او بلغات نحن نفسنا انا عايز اعرف ايه هو مفهوم الغيرة او الحسب بالنسبه لكل واحد فيكم فراي في كل واحد فيكم يعني ايه غيره مش الغيره واحد غيران على خطيبته وواحده غيران على جوزها والكلام ده انا قصدي الغيره اللي هي النفسنا. مستنيه ارائكم وتعليقاتكم على الفيج بيدج كريم كامل هنروح دلوقتي نسمع حله نميره على باب الله ونرجع نبدا حلقتنا الثانيه كل حال على باب الله عمر ما قلبي شال ما تعودتش أسير للكره في يوم مجال ما تعودتش أشوف في الناس غير الجمال ما تعودتش أسير للكره في يوم مجال ما تعودتش أشوف في الناس غير الجمال وبسامح مهما قالوا ولا شي لو حتى شالوا وبسامح مهما قالوا ولا شي لو حتى شالوا سيب اللي Żyłając mię على باب الله ما بتجرحوش وبقول دايماً ما يمكن مش قصده ما تظلموش لو واحد يوم جرحني نميت بكلمة ما بتجرحوش وبقول دايماً ما يمكن مش قصده ما تظلموش عملك ايه الملا nie han ala baba allah ورجعنا تاني ولسا كمين حلقتنا وقبل الفاصل كنت أسألكم إيه هو مفهوم الجيرة بالنسبة لكل واحد فيكم يعني إيه الجيرة في وجهة نظركم والجيرة زي ما قلت في اليومين دور هي النفسانة الغيرة أو النفسانة أنوحها كتير فيه الغيرة أنوحها في غيرة إيجابية وغيرة صلبية الغيرة الإيجابية هي يشوف حد عامل حياة كويسة مثلا في الشغل أو في الدراسة أو في الحياة الاجتماعية وأتمنى أن يعمل حياة كويسة زي ويمكن أفضل بس في نفس الوقت بكون بتمنى للشخص ده الخير وبكون فرحانة بنجاحه وبختصار الغيرة الإيجابية هي اللي بتكون حافز للناس عشان تطلع أفضل مع عندهم أما الغيرة السلبية هي دي اللي حتى بقى أساس حاليتنا النهاردة هيكون عليها سكوب أكثر من الغيرة الإيجابية هي إني أشوف حد ناجح في شغل أو صعيد في حياته وأشوف حد أنا بتحادي إنه أحسن مني مع إني ممكن أكون أنا الأفضل بس مشاعر الغيرة اللي جواها صورت ليها كده فبتمنى لو كانت حاجة لفيدة الشخص ده ملكي أنا أو أنا اللي عملت الفعل ده بس الطريقة فيها نوع من الحقد شوي. هنروح دلوقتي على البيتج نعرف قرائكم وستنيع بوست بتاعتكم وتعليقاتكم على البيتج النجم كريم كامل هنروح دلوقتي على البيتج نبدأ نرى البوست بتاعتكم والصور بتنزل هي يا جماعة اكتر شرح هتعجبكم هي اللي تعملوها لايك واكتر شرح هتاقد لايك سيلا ان شاء الله هتكسب معنا جود لايك لكل الناس اللي معنا النهاردة اول حد ماري ايمن نورت راديو يا انو جي امرو بتوفيقي حدتي مرسي يا ماري دا نوريت يا جميل أوكي. نور النجار م النوج من الورى يا أمر وأكيد حلقة جامدك كالعادة ربنا يخليك يا نور ده من زوئك حيزم فتح السلام عليك عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حيزم افتح الراديو يويا الفولي والنبيا نيس لما الصونج بتاعتي تيجي يقولولي عشان أنا موب يويا النهاردة تصميمات لصور كريم يا أمر مش مش شعر أصالة إنجي من الورى الراديو بتوفيق إن شاء الله ربنا يخليك يا أصالة ده من زوئك يا أمر حيزم Nur na gore, rodi, xaxerja, gma, kullu, ma ba inżywa, da jtra b'neħħaliki, janur Sola draz na wortzi, rodi, janur użsi, amor, bitoki, jajti, mxti, jajsola, da kie, gemmil. Jaħja sajkun, nxoqa, l-ħateb, ħal, ħal, użsi, jajti, użsi. Pusi, ma kim ومين مين تاني معينا يحي يا سايكو أول حد بدأ في موضوع حلقتنا هو في حد ما بينفسنش في الزمن ده والله عندك حد يحي بس والله في ناس لست كويسة كتير طيب نبدأ نعمل ريفراش كده نشوف مين تاني معينا أوكي انا معلش ريفراش عندي بياخد وقته والصور كمان واخدام ساحة كبيرة بجد مرسير رانا طعبها معي اخر تعب عملت نزل الصور دي كلها ومرسي نوح الان كمان الانتين تعبانين معانا على طول مالشي سايني قامت برنسيس ناجلة مسائل خير يا انوجة يا اجمد موزيع رب الحلقة جامد زي ما عبتتنا ربنا يخليك يا ناجلة ده من زوئك يا امر ومرسي يا حبتتيني نج... على طول بتسمعي البروغرام يا ناجلة ربنا يخليك دي ايا مانو عثمان انوج بنور الراديو ده نورك يا مانو مرسي. بوسي اليكس اللي بنفسه ده واحد حاسس بالنقص من شيء معين وبيحاول يعوضه بغيرته من شخص عنده نفس الشيء عندك حق جدا يا بوسي انا فعلا بشوف ان نفسنا دي يعني بتحس نقص فعلا او ان الواحد بيعترف ان هو مش قادر يوصل للغير غيره فيه آه نور النجار إذا ده دي موجودة عند كل الناس ومش شرط تكون غيره حبيب على حبيبته او العكس انا عن نفسي بغير على اخويا بغير عليه من مراته محسا اخريته مني وبعيد عنك بقى يا انجي مبقى انا اللحمتها <تصفيق> المهم ان رجيلة دي ممكن تكون على اي حاجة زي الوطن او انك تغيري من حد وده بيبقى مرض عند بعض الناس بالنسبة انك تغيري من حد بس يا ريت اللي يغير من حد تكون على حاجة كويسة زي العلم مثلا او كده مش مش على حاجات هيفا بص يا نور انا ما بتكلمش على الهيلة دي انا بتكلم على الهيلة النفسانة بمعنى اصح انك تبقي شايفة حد ناجح مثلا في شغله او او في دراسته مثلا زي ما انتي قلتي في الاخر وتبقي غيرانه منه ومتمنى بمعنى اصح ان الحاجة اللي عنده دي تروح عند زوار النعمة دي منه ب يعني لو بسطنا لوضوع شوية انك تبقي مش حبه ان الشخص ده يبقى في الوضع ده او يبقى في المكانة دي تبقي حبه انه هو يبقى اقل من كده بكتير هي يعني ده معنى للغيرة او النفسانة اللي انا اقصده اه من تاني اه ناسر يا جماعة انا بعرف ارسم انا بعرف ارسم عليا اساس وكنت بفكر ارسم كيمو بس ما شفت مواهب الرسم دي حس ان نف... نفسي ولا حاجة بالرسم حسستوني بالأحباط. لا يا لا انا رسمتك يا أمر في على وإن شاء الله تبقى أكيد جميلة زيك يا إناس. ما تقوليش كده حرام عليك طيب نشوف مين اللي يفضل. خالد هاكر بجد والله التصميمات كلهم ماشاء الله حلوين بجد والله فعلا كلهم حلوين يا خالد ما شاء الله يا جماعة عايزة عرف رأيكم عن النفسانة وعن الغيرة وإيه مفهومكم للغيرة وإيه معنى الغيرة أو النفسانة نظر كل واحد فيكم برينسس نجلة شوفي يا انجي كلنا بشر و لازم نكون فينا حتة لغيرة ولكنها بتختلف من شخص الاخر اوكي يا نجلة ما قلت فكيش حاجة كلنا بيبقى فينا حتة النفسانة دي بس مش النفسانة اللي هو مثلا انا شوفت واحدة صاحبيتي عملت حاجة حلوة او ماشي اوكي عملت زيها او مثلا شفتها جابت درجة احسن مني في الامتحان يا لو كنت انا كمان جبت درجة كويسة كده دي ماشي اللغيرة اللي ممكن ايجابية ما بتمناش ان الحاجة دي تروح منها. دي بتبقى حاجة كويسة لكن في ناس بيبقى كل هدفهم في الحياة من غيرتهم ان يا سلام دقلق والحاجة دي راحت من الشخص ده أنا الشخص ده بقراه ومش طيقة ان يبقى عنده حاجة كويسة نفسي النعمة اللي عنده دي تزول منه تماما هي دي دي جهيرة اللي أنا أقصدها ومش كل الناس على فكرة بتجير كده في ناس كتيرة جدا غيرتها غيرها إجابية مش جهيرة سلبية غيرها بتحفزهم للنجاح أكتر وأكتر وأنهم يشتغل وينتبوا أك أوكي. طيب ملك يعني تقدري تخرجي يعني عادي موضوع بسيط جدا يعني أوكي. طيب دلوقتي حنروح نسمع صانج يارا لو بصري ونرجع تاني نكمل حلقتنا وكنت عايز عارف وكنت بسألكم قبل وعايز عارف ايه هي اسباب الجيلة في وجهة نظركم وايه مفهوم الجيلة في وجهة نظركم هنروح دلوقتي نسمع يارا لو بصلي وارجع تقولوا لي ايه اسباب الغيره في وجهه نظر كل واحد فيكم Dziękuje